سنظل في عين الزمان حتى يورينا الكفن نشدون تراني من لتراك يا أغلى وظهر نقش على قدر الكفاح يروي لنا قصص النجاح فرح ترق قدم عسى وتبثم في الثغر لاح نقش على قدر الكفاح يروي لنا قصص النجاح فرح ترقى رقى دمعتان وتبث سمعون في اكثرنا هذه تعاليم الوفاة لترك يا أهلا وطن هذه تعاليم الوفاة لترك يا أهلا وطن وطني يا سيتك الفدي نورا سيرجل لأرد فضلك جاهدا وأمد يا وطنيتي وطني أتيتك أرسبي نورا سيرسم لي غبي لأرد فضلك جاهدا وأمد يا وطنيتي Vatan hep var, vatan kıyamet. Vatan hep var, vatan kıyamet. Vatan hep var, vatan لا لا ينتظر الذي فشعره بقلوبنا في عهد الزاهي المجيد لا في عيني الزمان حتى يوالي ذلك الزمن sen في عينك زمان حتى يغاليك السم مشدود We are the